يلا شباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي يسر لنا هذه الدورة المباركة العلمية حتى نغتنم موسم الصيف كما قلنا في الافتتاح الدورة قلنا أنه عامة الناس يجعلون من الصيف يعني موسم للراحات وللفسحات وللشواطئ والمنتزهات هو لا بأس أن يروح الإنسان عن نفسه ساعة وساعة ولكن نحن مشكلة أنه عنا ساعات كثيرة متتالية متطاولة في اللهو والغفلة ولكن مع الناشي ولا ساعة واحدة للعلم النافع والعمل الصالح فنحاول على الأقل نعدل نحرص على العدل بين هذا وذاك فهذه فرصة عظيمة نص الله يبارك فيها حتى يحصل الإنسان على الأقل قبل افتتاح الموسم الدراسي شيء من العلم النافع الحصة انتعنى ان شاء الله ستتركز حول دراسة القواعد الفقهية بين الله تعالى وكما تعلمون بين القواعد الفقهية هي كثيرة وكثيرة جدا والعديد منكم من الطلبة لم يدرسوا القواعد الفقهية ولم نجد متنا أو نظما موجزا مختصرا نستطيع أن نتمه وأن نأتي عليه في خمسة حصص هذا أمر مستحيل فقلنا ما لا يدرك كله فلا يترك جله كما قال الفقهاء ناتي على الأقل على القواعد الخمس المشهورة المعروفة مع شيء من المقدم إن شاء الله وباذن الله نستوعب على الأقل أهم العناصر والاساسيات في هذا العلم علم القواعد كما تعلمون بأن هذه القواعد هي عبارة عن كلمات وكليات ومبادئ وأسس وأصول موجزة مختصرة ولكنها تجمع معاني كثيرة تجمع الشتات احكام شرعية لفروع وجزئيات جزئيات كثيرة في الفقه الإسلامي والقواعد تختلف من مدرسة إلى أخرى ثم قواعد هندسية ثم قواعد قانونية ثم قواعد طبية ثم قواعد رياضية ثم قواعد في التصوف وقواعد في الفلسفة وقواعد في أصول الدين والعقيدة وقواعد في أصول الفقه الذي يهمنا نحن هو قواعد الفقه. القواعد الفقهية العلماء في كالعادة في شرح لهذه, لهذه الكلمات والمصطلحات يشرحونها لغة ثم اصطلاحا على هذا ذأب أهل العلم ولا كلام عندما ننظر في كلمة القاعدة ما عناش, ما عناش علاقة بالقاعدة أنت على الجهاد والقتل لا لا علاقة نحكوا على القاعدة الفقهية أيها ما تورطوناش القاعدة الفقهية القاعدة في اللغة هي الأساس والأصل والأساس يكون مادين ويكون معنوية أما المادي فهو كما قواعد البيت اللي هي الركائز والأسس، أه والأصول والأعمدة. ومن, ومن ومن هذا في هذا السياق قوله تعالى: وإذا رفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ما معنى القواعد؟ يعني الركائز والأركان متعة البيت، البيت الحرام، المسجد الحرام، الكعبة المشرفة. هذا معنى مادي ولا معنوي؟ مادي محسوس. أما المعنى المادي للقواعد هي قواعد الإسلام والإمام القاضي عياض رحمه الله من كبار علماء الملكي عنده كتاب جميل اسمه الإعلام بقواعد الإسلام تحدث فيه عن قواعد الإسلام وهنا نستحض حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين من روايه بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله هذه أركان وقواعد مادية ولا معنوية؟ معنوية ما هي محسوسة فاذا القاعدة هي الأساس والأصل أحيان يكون ماديا كما قواعد البيت وأحيان يكون معنوين كما قواعد الدين وأصول الدين هذه يخص المعنى اللغوي أما القواعد التي تهمنا نحن في المصطلح الفقهي هي القواعد الفقهية وهي لا تخرج عن إطار المعنى اللغوي تقريباً لأنه المعنى اللغوي عنده علاقة بالمعنى الاصطلاحي ولا كلام عادةً إلا في بعض الحالات يفرق شوي. المعنى الاصطلاحي يا في الله العلماء عرفوا هالقاعدة هذه اللي هي القاعدة الفقهية فقالوا القاعدة الفقهية هي الحكم الفقهي الكلي المنطبق على فروع في أكثر من باء. اخترت هذا تعريف لاختصاره ولأنه في غاية الاختصار وفي غاية الإيجاز ستأتيكم الاوراق إن شاء الله ركزوا على الفهم تذكروا معنا الفقه كدرسناه في مفتتح السنة الدراسية قالوا الفقه هو العلم والفهم للشيء وابن القيم رحمه الله في علم المواقعين قال كلمة أوسع من هذه قال الفقه هو فهم مراد المتكلم نحب نفهم نحن عن الله ونفهمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحبكم تستوعبوا أقبل الكتيبة إذن القاعدة قالوا هو الحكم الفقهي الكلي سنشر هذه الكلمات اللي هي كلمة مفاتيح وكلمه مصطلحات المنطبق على فروع يعني فروع فقهي جزئيات في أكثر من باء سنرى هذه الكلمات الكلمة الاولى في هذا المعنى قالوا الحكم الحكم معروف الحكم في الشرع خطاب وربنا ما وشفناه في مقدمة ابن عاشر رحمه الله الحكم هو القضاء فهذه القواعد هي عبارة عن أحكام عن أقضية عن قضايا هي أسس أصول وأوامر وهي حكم فأنت لما تقول الأعمان بالنية أنت حكمت عطيت حكم ولكن الحكم هذا حكم شرعي وعطيت قضية وأصلت لاصل من أصول الدين من أصول الفقه من أصول الشريعة اللي عنده علاقة نلقاوه حتى كذلك في العقيدة أصول ولا كلام فهنا مقصود به الحكم هي القضاء فالفقيه والعالم يحكموا أو يضعوا حكماً أو يضع قضية في هذه قضية لكن القضية هذه عندها نعوت وعندها صفات مش مصيبه مش حكم قضائي مش حكم فلسفي مش حكم منطقي لكن هذا حكم فقه هل قريني هذه علش؟ باش نربطوا المسألة ومنخرجوش على المدرسة متعنا اللي هي مدرسة الفقهيه ومنخرجوش على القواعد اللي هي قواعد فقهيه ولا علاقتها ببقية القواعد قالوا الحكم يعني القضاء ويعني بعض العلماء سمي كذلك القضية الفقهية الكلية مرة يطقوا عليها قضية ومرة يطقوا عليها الحكم عليش؟ لأنه فيها قضاء وفيها حكم شرعي يستنبط منها العديد من الفرعيات بعد ما قالوا الحكم ماذا قالوا؟ الكل هنا يذكرنا مثلا قضية الكل والكلية هي مصطلح منطقي العلماء المناطق كما يقال هم اللي وضعوا هذه الأسس قال لك شنون قال لك مشتق من الكلية والكلية اللي هي تبدأ بكلمة كل هي قواعد تبدأ بكلمة كل تجمع احكام منتع عديد الجزئيات والمسائل قال لك سميت بذلك نسبة الى لفظ كلمة كل لأن القاعدة غالبا ما تتصدر بهذه اللفظة يعني تبدأ بكلمة كل كل قرض جر نفعا فهو ربا ما هو هذه؟ كل سلف او كل قر جرى نفعا فهو ربا هذه كلية ولا لا؟ عليش قالوا كلية وهي قاعدة؟ لأنها بدأت بكلمة كل وأعتيتكم بكتاب جميل صنع بعض الكليات كليات الفقهي الإمام المقري بتحقيق شيخنا وأسترنا الدكتور محمد بواجفان رحمه الله قال لك القاعدة غالبا ما تتصدر يعني يصدرها يبدأوها بكلمة كل كما ذكرنا مثال كل قرض أو كل سلف جرى نفعا فهو رباء هذه قاعدة تشمل كل شيء فكل واحد يعطي قرض ويحب من وراها حويجة هذا كان رباء محرر سواء كان عطاته بنك كذا أو جمعية كذا ولو عطوها سبغة اسلاميه ولو لعبوا على المصطلحات يقعد ديما ربا ويعيدوا بالله وحتى إذا لم تتصدر القاعدة بلفظ كل ومراهات ما القوش كلمة كل لكن غالب القواعد اللي فيها المعنى هذايا تتسمى كلية ومعنى الكل هنا هو الحكم العام الذي ينطبق على مجموعة من الأفراد المتجانسة المندرجة فيه سماوه كلي وكلية وحكم كلي قال لك هو حكم عام ينطبق على مجموعة من الأفراد يعني أجزاء متجانسة تندرج فيه نجيوا لكلمة فقهية علاش نسبناه للفقه لأن هذه ما هيش حكم وما هيش أصل وما هي شيء أساس ومبدأ لا فلسفي ولا قانوني ولا هندسي ولا رياضي إنما هو عنده علاقة بالفقه والفقه هو مش الفقه المطلق لا هو الفقه الأحكام الشرعية اللي هي الفرعية كلمة الفقه كما تعلمون احبتي في الله مرت بمراحل في العهود الأولى والقرون الأولى المباركة كان مصطلح الفقه يطلق على ماذا يطلق على الدين جملة فالفقيه هو اللي عارف بالعقيدة والشريعة والاخلاق ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من رواية معاية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين شو يفقهه في الدين؟ يعني يقرأ متن بن عاشر نوقي للوضوء لا لا مش مقصود به فقه في الدين هذاك الفروع مقصود به فقه في الدين فقه في العقيدة وفي الشريعة وفي الأخلاق الدينك تذكر في حديث جبريل ما وبينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا يوما رجل شديد بيض الثوب شديد سود الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه مننا أحد حتى جالسه لنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فأجابهم أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإحسان ثم بعد لما منصرفهم شيء أشقال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل قالوا الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم يقول حفظ ابن رجب رحمه الله في شرحه الماتع للأربعين جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديث من جهوم الكلم يقول الدين يترك من هذه العناصر الثلاث الإيمان اللي هو نقول له طبع عقيدة الإسلام اللي هو الشريعة والإحسان اللي هو طبع الأخلاق ولا الزهد ولا التصوف على رواية وكذا وعلى قول ولا مشحف للصلاح إذن فالدين يترك من عناصر هذه الكل فالفقهية عند القرون الأولى هو اللي فاهم ومتبحر وعالم في العقيدة وفي الشريعة وفي الأخلاق لكن عند المتاخر الآن أصبح الفقه مقصود به هو العلم بالأحكام الشرعية العملية الفرعية ما عندوش دخل العقيدة والتوحيد وعلم الكلام كما يقولوا وما عندوش دخل التصوف والطرب الروحي والزهر فمركزين على الفرعيات فقط إذا قلنا الفقهية نسبة إلى الفقه ومن تعريفاته المشهورة الفقه عند المتأخرين. وينسب هذا تعريف الإمام الشافعي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من لأدلاتها تفصيلية. يذلك واضح الفقه على أشكالنا كلية حكم كل فقهي عنده علاقة بالفقه. لكي نبعد المسيل الأخرى والمحاور الأخرى. قال وقيدناها بالفقهية لنخرج منها ما ليس فقهيا كقواعد الحساب. تعرفوه؟ العلم الجبر وكذا وجماع البرعيف والرياضيات والماطعات يجيبوننا ما شاء الله من القواعد والهندسة والفلسفة وأصول الفقه والتصوف حتى التصوف فيه قواعد ينعم فيه قواعد ونذكركم بكتاب طريف منتاع الشيخ زروق البرنوسي اللي هو من كبار علماء الملكية رحمه الله الشرح للرسالة شرح الرسالة معروف من أشهر الشروح المعتمدة عند المغاربة وشرح الشيخ زروق هذا رجل علامة يلقب بمحتسب الطائفتي كان يحتسب على الفقهاء ويحتسب على الصوفية وكان صوفيا معتدلا وكان ملتزما بالكتاب والسنة في معظم سيرته رحمه الله وكان شديد الانتقاد الطرق وضع هذا الكتاب للصوفية باش يجيبهم لثنية وباش ينظم لهم الساير متاعهم لأنه عندهم شذوذ وانحرافات وعندهم خزعبلات وشطحات خلنا تحفكم ببعض الأشياء الطريفة اللي باهي إنسان يسوقها باش يحلي بها المجلس خطر الفقه بالقواعد كيما الرياضيات طبعاً مراتي واللي كل اللي فيه شوية الشيقول القاعدة الثالثة والأربعون لا متبع لا متبع إلا المعصوم لانتفاء الخطأ عنه أو من شهد له بالفضل لأن مزكى العدل عدل شوفت لا متبع إلا المعصوم يعني إنسان كي يجي في مسألة ما يتبع فيها كان النبي عليه الصلاة والسلام وشكون بعده الصحابة اللي زكيةهم النبي صلى الله عليه وسلم أو كذلك العلماء اللي جاهم بعدهم شنو على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ولفظ البخاري خير القرون قرني وفي لفظ البخاري خير الناس قرني ثم الذين يليونهم ثم الذين يليونهم ولذلك نحن نزكي الصحابة ثم التابعين ثم تبع التابع التابعين من بعدهم قاعدة جميلة هذه في و وفي الاتباع حاجة اخرى طريفة كذلك اسمع الشيقول القاعدة الواحدة والثمانون لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه ما, ما شاء الله لو كانوا الصفوية كلهم عملوا بها قاعدة هذه عملوا بها أرم عمرهم ما في البدع وفي المنكرات يقول ابن عاشر رحمه الله في البيت الثلاثمائة من متنه ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حاكما كم من, من بخاري عمل لك الباب باب العلم قبل القول والعمل ثم ساق قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فسبق القول على القول والعمل هذه قاعدة ذهبية وين اللي يعملوا بهم الصوفية إن الله وإنا الله رجعون شفت وأشياء أخرى جميلة جدا تعاريف ممتازة هذا بعضها أتيتكم به والكتاب يقرأ يعني فيه ما شاء الله من العلم النافع والإشارات الطربوية الجيدة نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا أن ينفعنا بما علمنا هذا كتاب طريف في قواعد التصوف يعني كل علم عنده قواعد ولا كلام قال المنطبقه على فروع ما معنى قالك منطبقه من الانطباق وهو كون الكل ينطبق على جزئياته اي يشتملوا عليها القاعده يزم تكون تنطبق على جزئيات كثيره تدخل فيها الجزئيات وتشتمل يعني عندها علاقه بها متكل شيء شاذا و عنها قال على فروع في أكثر من باب ما معنى فروع هذا قيد بياني يبين به او يبين به مجال القاعده الفقهيه يعني القاعده الفقهيه راي عنده اختصاص في بعض المسائل على فروع فقهيه معينه ومحل الانطباق والفروع هنا مساوي الجزئيات يعني هذه القاعده الفقهيه تنطبق على بعض المسائل اللي عندها علاقه بالموضوع ذاك وطول نرى بعض الامثله أنه ثم فروع ثم قواعد ما تخرج من باب نطعش يسميو هذه يسميوها ضابط بينما القاعده الفقهيه تنطبق على كثير من الابواب الفقهيه هذاك علاش الفرق بين القاعدة الفقهيه والضابط الفقهي هاوك ككملنا التعريف ايش قال على فروع في أكثر من باب هذا أك... هذا قيد احترازي يخرج به الضابط الفقهي لانه يشمل فروع من باب واحد الضابط الفقهي موجود مصطلح هذا شرعي اسمه ضابط. على ضابط؟ لأنه عنده علاقة بباب واحد. ما عنوش علاقة برش أبواب. نعطيه مثال. هذا الكليات الفقهية فيه قواعد فقهية تبدأ بكلمه كل. ولكنها فيها ضوابط. ثم اللي هو قاعدة فقهية ثم اللي هو ضابط. شنو هو ضابط؟ يعني عنده علاقة بباب واحد. بينما القاعدة تشمل برشا أبواب. واضح؟ نعطيكم مثال. القاعدة التاسعة والسبعون اسمعش يقول الإمام المقري رحمه الله أبو عبد الله محمد المقري هذا عنده كذلك قواعد فقهية فقيه عنده كتب كثيرة علامه من كبار علماء الملكية قال رحمه الله كل أقوال الصلاة سنة إلا الإحرام والفاتحة والسلام فإنها فريضة ما شاء الله تبارك الله هذه قاعدة ذهبية جميلة شفت واحد كي يحفظ القاعدة الفقهية يجمع علم كثير وتضبط له شوارد ومسائل عديدة وتعمل له منهاج وتعمل له قاءة يعني دليل يصير عليه كل أقوال الصلاة سنه إلا الإحرام شو معنى الإحرام؟ تكميرت الإحرام يعني كنت ترك الصلاة تبط زيد والفاتحة أو كرا الفاتحة فرض ولكن في التلاو ولكن كما قلنا هي أقل ركنية من الاحرام ومن السلام بدليل أنك تدرك الإمام هو راكع تسقط عنك واضح؟ هي أقل ركنية فصلتك صحيحة إذا لقيت الإمام راكع تركع معه قال والسلام فإنها فريضة زيد كلية أخرى الكلية السابعة والسبعون نذكرها الأولى التاسعة والسبعون كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة قاعدة واضحة شنو ما لا يعتبر يعني كل شروط الصلاة كذلك إذا ما تكون شروط سجود التلاوة كما شنوى كما الطهارة واستقبال القبلة وسطر العورة ممنوع عليك تعمل سجود التلاوة إذاك ما يمكش على طهارة وإذا ماكش مستور وإذا لك مستقبل قبلها كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود ماذا؟ التلاوة هذه قاعدة ذهبية زيد كل من لا يصلى عليه لا يغسل وبالعكس القاعدة المائة والثمانية ثمانية بعد المائة كل من لا يصلى عليه كما شكون كما الكافر وكما الشهيدة حصنت لا يغسل والعكس يعني واللي نغسله ونصليه عليه وكل من يصلي عليه يغسل يعني والعكس بالعكس هذا مثال للكليات والقواعد التي تضبط الإنسان مسائل وشوارد عديدة وتخليها على بصيرة وعلى بينة زيد هذه إذن التعريف باختصار نأتي إلى الخلاصة على هذا الأمر ما يقول العلماء؟ قالوا فالقواعد الفقهية أغلبية وغير مضطاردة صحيح هي أغلبية لكن مرات تخرج منها بعض الاستثناءات وكل قاعدة قانونية عندها استثناءات ولا كلام ونحن نهمنا قواعد الشرعية في ديننا ثم الاستثناءات لكن الاستثناءات هذه تأثرش على على المعنى العام وعلى الحكم العام طع القاعدة ما تأثرش عليها لأنه الحكم للغالب واضح يقولوا وهذه الاستثناءات التي خرجت عن قواعدها لا تقدح في أهمية تلك القواعد ولا تنقص من قيمتها العلمية في ضبط فروع الأحكام الجزئية العملية فهي تجمع شتاتها وان اختلفت أبوابها وموضوعاتها فالامر الكلي إذا ثبت فتخلفت بعض جزئياته عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا يعني يقدم عنده حكم الاغلبيه يقدمه كليا من الكليات لأن الغالب الاكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي هذا من كلام الإمام الشاطبي في كتاب كتابه المتعه الموافقات يقول يقول لان الغالب الاكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي عنده حكم العام رغم انه أغلبي ولكنه اعتبر قاعدة عامة الشيخ الزرقا مصطفى الزرقا رحمه الله عنده كتاب في القواعد الفقهية وشرحه وعنده المدخل العام للفقه يعرفون القواعد الفقهية بمصطلحات معاصرة اسمع يقول رحمه الله يقول القواعد الفقهية هي مبادئ وأسس فقهية كلية في شكل نصوص موجزة يعرف منها حكم الجزئيات الفرعية التي تدخل تحت موضوعها شفت التفسير هذا أكثر وضوح لانه يكلم فينا باللغة عن المعاصر أما نحن نحب نجمع بين التراث والمعاصر نجمع بين القديم والحديث باش ما ننبتوش وما ننقطعوش عن أصولنا وعن تاريخنا المجيد وكذلك نقرب ونوطعو لما مالك الموطا الموطأ في القرن الثاني يعني وطئ الشريعة وحدث الأحكام والفقه لقومه ولعشيرته ولأمته في ذلك معاصر فنحن أولى باش نوطوا ونبصوا ونهذبوا ونقربوا المعاني الشرعية لمن يعيش بين ظهرانينا ولمن يعاصرنا الشيخ الزرق يقول القواعد الفقهية عبارة عن مبادئ جمع مبدأ وأسوس فقهية كلية في شكل نصوص الموجزة شفت الكلمات كيفاش موجزة مختصرة يعرف منها حكم الجزئيات الفرعية التي تدخل تحت موضوعها بدش تتضح لكم الرؤيه متاع التعريف قاعدين نحوموا حول التعريف وان شاء الله بالأمثلة كيم يقولوا بالمثال يتضح الحال باذن الله تعالى فان شاء الله بدنا نستوعبوا بشويه بشوية المعنى متاع القاعدة الفقهية كما قلنا هي حكم أو قضية أو أمر كلي وإن كان ما بدأش بكلمة كل لكنه كل يجمع العديد من المعاني وتحته العديد من الفرعيات والجزئيات وهو فقه عنده علاقة بالمدرسة الفقهية يهتم بالحكام الشرعية العملية مش بالأصول ما عندهش علاقة بأصول الفقه توكن نجيب القاعدة أصولية نحن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه قاعدة أصولية متهمناش لأنه متهم الفقيه مش يستمت الأحكام اللي يوصل درجة النظر والاجتهاد أما نحن نزلنا بوسطاء نحن نحب القواعد الفقهيه اللي تجمع لنا شتات احكام فرعيه يعني كنجيب نجيب القاعده الحمد لله نعرف بها المسائل العملية الفعلية الفرعيه البسيطه هذيك تهمني أما القواعد الـ الـ الاصوليه هذيك تهم العالم الفقهي المجتهد اللي بيش ينظر في الادله هذاك بيش تصمت منها الاحكام هذاك الفرق بيننا كذلك الفرق بين القاعده الفقهيه والضابط الفقهي قلنا الف القاعده الفقهيه تهتم وتجمع شتات العديد من الابواب بينما الضابط الفقهي يهتم بباب واحد واضح ولذلك تختلف المذاهب في بعض الضوابط كما نحن المالكي مثلا عنا جملة من القواعد اللي تهم المذهب وما تهمش مذهب آخر اللي عندها علاقة بماذا بالمذهب المالكي طلق الحنا كذلك عندهم قواعد خاصة به ما عندش علاقة بمذاهب أخرى وهكذا دا ليك والعلماء ألفوا كتب كثيرة في هذا الأمر واكتشف بداية القواعد الفقهية بداية من عهد النبوة ولا كلام لم يكتب في ذلك من عصر كتاب اسم القواعد الفقهية لكن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم ببعض الكلمات الموجزة وقد أُوتي جوامع الكلم بأبيه وأميه عليه الصلاة والسلام ما معنى جوامع الكلم يعني رب سبحانه وتعالى اختصر له المعاني الكثيرة في كلمات موجزة فتح الله عليه وأكرمه بهذا اللسان والبيان و سبحانه وتعالى تعالى جعل الوظيفه الاساسيه للنبي عليه الصلاه والسلام هو تبيين احكام الشريعه قال تعالى وأنزلنا انزلنا اليك الذكرى لتبين الناس ما نزل اليهم فالنبي صلى الله عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم يعني يجمع لك العديد من المعاني في كلمه موجزه في جمله واحده مختصره هذه العظمه وهذا هو قمه البلاغه والفصح لما قال عليه الصلاه والسلام لا ضرر ولا ذرار حديث حصل بشواهده ضعيف ولكن حسنه العديد من علماء منهم من على البر إحماض في هذه قاعدة شرعية عظيمة لا ضرر ولا ذرار اعتمدت ويقضي بها القضاة ويحكم بها الحكام وأصبحت يعني قاعدة فقهية شرعية شفت لا ضرر ولا ذرار فهذه هذه كلمة جاءت هكذا ولكنها بعد ذلك أصبحت طاعة لم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى وأحلى الله البيع وحرم الربا هذه قاعدة قاعدة شرعية فقهيّة علمية منين جات؟ جئت من كلام الله عز وجل. فبعض الكلمات العظيمة وردت في كتاب الله عز وجل قرآناً أو وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم سنةً أصبحت بعد ذلك قواعد شرعية. نحن ما نقول الأعمال بالنية هذا كلام نبوي إنما الأعمال بالنيات والحديث عن طرق كثيرة ولفظ كثيرة أصبحت قاعدة شرعية وقاعدة فقهيّة واضح إذا فالقواعد بدأت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثبت عن الصحابة كلمات رشيقة ومصطلحات دقيقة في غاية الإيجاز والاختصار من قبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل الضاد وأهل العربية والفصاحة نطقوا بكلام جميل مختصر فاتخذه العلماء من بعدهم قواعد شرعية إما فقهية أو أصولية أو ضوابط ثم جاء من بعدهم التابعون ثم جاء من بعدهم العلماء اللي هما أوجدوا المذهب الفقهيه جاء الإمام بوحنيف النعمان والحنفية حقيقه يشهد لهم في هذا الأمر حتى قيل أن علم القواعد أسس ودون على أيدي الحنفية في مستهله وفي مبدئه اول من بدأ في تدوين علم القواعد هم الحنفية لأنهم بدأوا طريقة يبدأوا من الفروع ماك تعرفه؟ ثم مدرستين في الأصول الفقه ثم يبدأ من الأصول وينزل الفروع وثم يبدأ من الفروع الفقهية ويأسس عليه هم معروفين أنهم من الفروع ف. اعتنوا عنايه شديده بالقواعد واستنبطوها من الفرعيات والاحكام الفرعيه فأول من بدا في تدوين علم القواعد فقيهم هم الحنفية هذا ما به علماء التاريخ وعلماء الشريعه أما أصله ومبداه فقد بدا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ناتي الى مساله اخرى ان شاء الله بعد هذا التعريف والتشويق ناتي الى اهميه القواعد فشقام نقروا في القواعد نحن ثقلوا علينا وتكثروا علينا لا سيدي ها واسمع للفوائد نتاعها دراسة القواعد الفقهية من أعظم ما ينبغي على طالب العلم أن يحصله، لأنه تتضمن فوائد كثيرة وكثيرة جداً، وعندها مكان عظيم في أصول الشريعة وفي أحكام الاستنباط. من فوائدها نذكر بعض الفوائد. أول شيء من فوائد القواعد الفقهية هي حفظ وضبط الفروع الفقهية المتنافرة والمشابهة. مسائل كثيرة، أحكام تشبه بعضها. كيفش نجمعها في سلك واحد؟ في خيط واحد؟ وتولي مسبوكة في قالب واحد؟ هي القاعدة تجمعنا كلها المعاني المتشابهة في خيط واحد في كلمة واحد في سلك واحد يسهل حفظها واستحضارها وإدراك العلاقة بينها كتستحضر القاعدة تجمع كل شيء تجمع أربع خمسة أبوة مع بعضهم. اسمع الشيقول إمام القرفي رحمه الله. هذا من كبار علماء الملكية. عنده كتاب مشهور في هذا المعنى وفي هذا الفن اسمه الفروق. الفروق مطبوع في أربع مجلدات. الإمام القرف اسمع الشيقول. أما بعده فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوة. اشتملت على أصول وفروع. وأصولها قسمان. انتبه. أخي الحبيب. أصول الشريعة قسمان أحدهما المسمى بأصول الفقه معروفة تم مشكول. تم المجتهدين واللي يستمتوا الأحكام درجة عالية والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه آه حتى العلماء ردوها علم مستقل، القواعد وحدها، رغم أن وقعي إشارة خفيفة، لكن ما مشكون أفردها؟ ما ما عنديش باب مستقل في أصول الفقه هي علم وحده. قال ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه الهيئة تعود القسم الثاني هناك على سبيل الإجمال، فبقي تفصيله لم يتحصل. الشيوخ وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفعي وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لأن تجمع لك شيطات الجزئيات لاندراجها في الكليات يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله عنده كتاب القواعد كذلك في المقبل يقول وهو يصف القواعد يقول تضبط للفقيه أصول المذهب يحكي على القواعد المذهبية الفقهية الخاصة بالمذهب تضبط للفقه وصول المذهب وتطلعه على مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد يقول الشيخ السعد رحمه الله في مقدمة منظومته يعني في القواعد يقول اعلم هديت أن أفضل المينن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فحرص على فهمك للقواعد جميعه المسائل الشواردي فترقى في العلم خير مرتقى وتقتفي درب الذي قد وفقاء بدايه استفتح بها بهالكلمات المباركه قال اعلم هديت ان أفضل الميرا يعني أفضل النعم تعرب يمن عليها عليك يمن بها عليك علم يزيل الشك عنك والدرن الشك والتيه والحيرة والوهم والدرن يعني الأوساخ ولكن معناها مقصود معنى ومش حسي ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب ان ربي يفتح عليه ولي فقيه ويقرب الرب سبحانه وتعالى قال فحرص على فهمك للقواعد جمعة المسائل الشوارد فالقاعدة تجمع مسائل كثيرة متنوعة متشتتة تجمعها في سلك واحد قال فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي درب الذي قد وفق فالانسان اذا حفظ القواعد الشرعيه ما شاء الله يولي عنده ملكه تاع اجتهاد هذه باش تجينا في الفائده الثانيه ب تكوين الملكه الفقهيه قال الصيوطي في اشباهه عنده كتاب اسمه الاشباه والنظار والاشباه والنظار هو علم كذلك داخل في القواعد ما معنى اشباه ونظار قال لك هي الفروع المسائل الفقهيه المتشابهه في الحكم تشبه لبعضها سموها الاشباه والنظار جمعوها في قواعد فك تجيب القاعدة تلمى الكول اللي يشبهوا لها الكول وترتاح معاش تتعب تلمهم الكل مع بعضهم اللي عنده نفس الحكم شقول الصيوتي رحمه الله اعلم أن فن الاشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه يعني أدلته وماخذه وأسراره ويتميز في فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة احكام المسائل التي ليست بمسطوره يعني مش مكتوبه والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان فالانسان كي يحصل القواعد الفقهيه يولي يستنبط احكام شرعيه لمسائل جديده نتذكر هنا باب القياس ها مساله جديده مستحدثه ما تعرفش حكمها تجيب القاعده الشرعيه والحمد لله تقيس عليها وتعطيها الحكم فالقاعده الشرعيه تكون لك ملكه الاستنباط وتولي تحطك في مدارج المدارج الاولى للاجتهاد وللنظر ثالث فائده ت تمكين غير المتخصصين في الشريعة من معرفة الفقه وقواعده ومقاصده وادلته وتيسير استيعاب الفروع الفقهيه هذا واضح انسان يقرا في القانون وما يستطيعش يستوعب الفقه الاسلامي لانه صعب الكتب الصفر هذه ما يستطيعش يفهمها فنبسطول الفقه ونحطه له في قواعد بسيطة يعمل كيف وتتضح الرؤية ويفهم ويهضم الأصول والأحكام الشرعية بطريقة مبسطة وهذا مشروع ما يسمى بتقنين الفقه الإسلامي تقنينه على صعيد الأصول على صعيد القواعد على صعيد الفروع باش بل هذه فهذه القواعد هذه الكليات هذه الأصول والأصوص احبتي في الله هي تقرب الفقه للناس تقرب المسائل المتنافرة والمتنوعة للمستنبط حتى يستطيع أن يفهمها أن يكيفها فقهيا ثم أن يصدر حكمه الشرعي عليه فهي تصلح للمبتدئ وضرورية للمجتهد واللي عنده ملكة الاستنباط علم عزيز علم جميل ربي يبارك فيكم ان شاء الله بدينا نشموا في الريحة شوية شوية روايدن روايدن نحلكم في الشاهية إن شاء الله بينا لها السوق الجاية ربي يسهل نبدأ في بعض القواعد ونأخذوا كما قلنا الكليات أو القواعد الكلية الكبرى اللي هي الخمس وتوا نحاولوا ننزلوها في الواقع متاعنا نحبوش نأخذوا شيء نظري نحبوا إن شاء الله كل قاعدة نأخذوها ننزلوها في الواقع متاعنا بيش نستفيد منها كما ذكرنا مرة قاعدة فقية جميلة تذكروها من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه هاو كمرة نحن نفرفش ونعملوا حاجات قبل وقتها ناكلوا العصاء ونرجعوا لتالي فرض قاعدة فقهية لو كان نحطها بين عينين رانا ما تورطنش في واضح؟ ثم قاعدة أخرى في المقاصد الشريعة تقول النظر إلى المآلات قبل ما من الحاج ينظر شنو مآلاتها شفت؟ فقاعدة كبيرة درس عظيم تقال في مقاصد الشريعة وعنده برشة تفصيل لكن القاعدة تجمع لك الفقه هدايا منهاج العملي في دعوتك الله عز وجل ربي يفتح لي وعليكم ربي علمنا وربي ثبتنا اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم انه الغفور الرحيم والله اعلم واحكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عمنا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم